صباح الحب والقمر يشادي صباح نفحه فل وكادي صباح الجد والعزمات فينا صباح الفأل والدنيا تنادي صباح الفأل والدنيا تنادي هنا البدلات باذل واجتهاد هنا الإبداع ترسمه الأيادي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 صباح الفأل والدنيا تنادي صباح الفأل والدنيا تنادي هنا يبنون بالعلم نفوسا هناك غدا سنعمرها بلادي ونخدم أمة ونصون دينا ويطغى النور من بعد السواد